كباباً. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجابا وأن الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرادا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 أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذو وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عقاب وَمَا ينظر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 اصْفَرْنَ الْجِبَالُ مَعَهُ يُسَبِّحُنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِصْرَاطِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ أَوَابٌ مُلْكَهُ وَآتَيْنَا الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الخطاب نبأ الْخَصْمِ إذ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 له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِنَا عَجَتْكَ إِلَىٰ لِعَادٍ وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ الْخَلْطَاءِ إِلَٰهًا يَبغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَلَّ رَأْكِعَهُ وَأَنَا بَعْضُهُمَا فَقَفَضْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِيدًا لَزُلْفَ وَحُصْنًا مَأْبَنٍ يَا دَاوُدُ إِنَّهُ جَعَلَكَ خَلِيفَةً أرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى وَلَا تتبع الهوى فيضلك على سبيل الله إن الذين يضلون على سبيل الله لهم عذاب شديد يوم الحساب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالح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 إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجيادا فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجابا ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنت وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنابا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد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 بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن ما انا واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انني مسني الشيطان بنصب وعذاب انك برجلك هذا مغتسل بارد وشرابا ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابا واذكر عباد نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ذكر الدار نعم مال من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآبا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشرابا وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاب او فين الا جهنم ما يصلونها فبئسل مادا هذا فليذوقوا حميم وغساق وياخر من شكله ازواد هذا فوج مقتحم لا مرحبا بهم إنهم انهم النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قد قدمتم لنا فبئس القرار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 وذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نباتي